بسم الله الرحمن الرحيم طازيم تلك آيات الكتاب المدين نتلو عليك من نبأ موسى وبرعون بالحق لقوم يؤمنون نفرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها جيعاً يستضيف ضعيفاً منهم يذبح أبنائهم ويستهين زائهم إنه كان من المفسدين أريد أن نجعل الذين استضيروا بالأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم بالأرض ونري في العون وهامان وجنودهما. ونري في رعون وامان وجنوده ما منهم ما كانوا يحزون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رأى ونيسي وجعلوه من المرسلين فانقضوا آل فرعون ليكون لهم عذ وحزنا إن فرعون وهمان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة برعون قروة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن, أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاب أم موسى فارغا إن كادت نبذيبه لولا أردقنا على قلبها لولا أردقنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فذرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال هل أدلكم هل أدلكم على أهل بيتي يخلونه لكم وهم لهون صحن فردناه إلى أمه كي تقرعينها ولا تحزن وَلِذَٰلِكَ عَلِمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغُوا أَشُدَّهُمْ وَاسْتَوَوْا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجزي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يختزلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكته موسى وكزمه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مظل مبين قال رب إني ظلوت نفسي فاغفرني فغبر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترفض فإذا الذي استنصره بالأمد يستصرحه قال لم موسى إنك لضوي مبين فَلَمَّا أَنَّ أَرَادَ أَيَّ بَقِشَ الَّذِي وَعَدُوهُ الَّهُمَا قَالَ يَا مُوسَى قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقُد لَنِي كَمَا قَدَّلْتَ نَفْسَ بِالأَمْسِ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 قال يا موسى إن الملا يأذمن بك ليقدرواك فخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائف في يد ربك قال رب نجني قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه بالقام أمنيَنَ قال عز ربي قال عز ربي أي يهديني سوا السبيل ولما ورد ما أمنيَنَ وجد عليه أمدا من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تدودان قال ما خطبهما قالتا لا نسقي قالتا لا نسقي حتى يصبر الرعاء وهبونا شيخ كبير فَسَقَالهُمَا انْتَمَ وَلَّى إِلَى رَبِّ لَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ بَقِيرَجَاء أَنْهُ إِحْدَاهُمَا دَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقم قال لا تقم نجود من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبد استقر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنك هك أهذب بنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج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 وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آلَ سَمْعٍ جَانِبَ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُذُوا إِنِّي أَرَى نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ منها بخبر أو جثوة من النار لعلكم تصطلون فلما أداها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين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 أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء وضم إليك جناحك وضم إليك جناحك من الغض فذلك برهان من ربك إلى برعون وملائة إنهم كانوا قوم فاسقين. قال يا ربي اني قتلت منهم نفسا باقاف ان يقتلون واخي هارون هو افصح مني لسانا فارسله معي يردا فارسله معي يصدقني إني أخاف أي أن يكذبون قال سنشدد عبدك بأخيك ونجعل لك ماس القانة ونجعل لك ماس القانة فلا يصلون إليكما بآياتنا ثم ومن التبع من لَمَّا جَاءَ مُوسَى بِآيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَاءٍ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عينه ومن عينه وما تكون له عاقبة الداع إنّه لا يسلح الظالم قال فرعون يا أيها البلأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقذ لي يا هامان على الطين فاجعل لي, فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين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 مَدَيَّ دَعُونَ إلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُصَرُونَ وَأَذْبَعْنَهُمْ فِي هَذِهِ الْدُّنْيَا لَعَنَتُونَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هم مِنَ الْمَقْضُوهِينَ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر الناس وهدى, وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون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 من ينتذلوا عليهم آياتنا تذلوا عليهم آياتنا ولكننا كنا مزدلين وما كنت بجار بالطور إبن دينا ولا بالرحمة من ربك لتنذر قوما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 أو لم يكفروا بما أودي موسى من قبل؟ قالوا سحرة لتجهر و قالوا إن بكل كافرون قل بَأَنَّهُ بِجِدَابٍ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَأَهْذَمٍ هُمَا وَأَهْدَى مِنْهُمَا ٱتَّبَعَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِنَّ مَن يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعَلَمَ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ الله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 إنه الحق من ربنا إنّه الحق من ربنا إنّا كنا من قبله مسلمين أولئك يرتدون أجرهم مرّتين بما صدّوا ويذرون بالحزن السيء ومن ما رزقناهم وإذا جمعوا الله واعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين كَلَّا لَن تَنصِئَ مَن أَهْدَبْتَ وَلَإِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُضِلِّينَ وَقَالُوا إِنَّ السَّبْعَ الْهُدَا مَعَكَ مُتَفَتِّفٌ مِنْ أَرْضِنَا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 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوديتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون فَمَنْ وَعْدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَكْنَعناهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم أهويناهم كما غوينا دبر وإنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهدون ويوم ينادي فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَأَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ الْأَبَاءُ يَوْمَ إِلْمٍ فَهُمْ لَا يَتَذَّأَنُونَ فَأَمَّا مَنْ دَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا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 من إله غير الله يأدّيك بضياء أَبَلَّدَسْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّارَ زَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ من إله غير الله يريكم بلايل تذكرون فيه أبلاد بصر و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتدقون فيه ولتبتغون ولذبذو من ظلّه ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شرجال الذين كنتم تزعمون وما زال من كل أمّ مذيع شهدا فقلنا تبره فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَوْرُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَ عَلَيْهِمْ وآتيناه من الكنوز ما إن مفافحه لتنوء بالعصب لأولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين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 قال إنما أوديته على علم عظيم أولا علم أن الله قد ألهك من قبلي من القرون من هو أجد منه قوة من هو أجد منه قوته وأكثر جمعا ولا يزعل عذرا وخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حق عظيم قال الذين اودوا العلم ويلاهم فواهم الله غير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون ففزثنا به وبدارهم الارض بما كان لهم من فئ ابيا فما كان له من بئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله ويقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لقسب بنا ويكأنه لا يطلح الكافرون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 السيئه فما لا يعجز الذين عملوا السيئات الا ما كانوا يعملون ان الذي نزل عليك القران ليرى الذين جاءوا معاده قل رب اعلم من جاء مَن هو في ضلال مبين وما كنت تردد أي القائل إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكون نذيرا للكافرين ولا يصدونك عن آيات الله بعد إذ هزلك ودعوا إلى ربك ودعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا دَعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَّا أَنْ أَقْرُمُ لا إله إلا هو كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون